الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادرك ما الحطمه نار الله الموقده التي تبقى على الافئده انها عليهم مؤصدة في عمد ممدده من لاح الرحمان الرحيم الم تر كيف فعربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ